فَمَنُِّسَبٌ يَانُهُ على تَقُو مِنَ اللهَّهِ وَرِضوانٍ خَيرُونَ مَنُ السِسَب يَانُهُ عَ شَفَجرُُ فِيهَارِ فَنهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهًا النَّب وَلَّهُ ل يَهدِقَوْمَ الظَّادِمِ